براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أما بريبون يشجعوا روجرينجل عن خداوب يغنمبركيه وبوأوانه كا بيمانتان لجلدا بستبون لها والقران واتاب سانو نماني وبيمانان يا كل جلها والقران داب استروا وتنك أوان داس بيشقربن لشكاندني بيمانكذا. راسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزيل الكافرين جوكوات ايها والكران بوتان هي تشوارمانج بسرزويده بقرن تا شونيك بونش تجابوني اخوت اندوزنوه بش زانن براسي ايوا دسوسانكري خدا نينو لدس او درناتشن براسيش خداي جورا رسواكري بي با واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أمشبان قوازو الراغيان دنيا كللان خداو پیغنبرك وبوهمو خلچي لروجي حجي قورده كبراستي خداو پیغنبرك برين لم مشركوها والقران جایگر ایوت تو باب کن و بگر نوال هر یاحی بنو پشت هلکن، آوت شاق بزنن براسی ایوا. دساوسان خدا نینو، لد صلاتی در نو. مش دب دبوانی کبی باور بس الزایشی پر اش و آزاد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم يقصوكم شيئا ولم يُظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. بلاموها والقرنيكا فيمان تان لقالي انداب بستوا فعشان پا بندی پیمان کبونو هتیان نکردو یار متی کسیشان ندا او ایوب پیمان که انبوبرنسر و توابیب کند تا کاتی دیاری کرایان، زنک براسی خدا پارس کارانی خوجد بید. فاید سل خل اشهر الحرم فقتل المشرکین حيث وجدتمهم وخذوهم واحصرهم وقعدو كل مرصد فانتبو واقام الصلاة واتو الزکات فخل سبيل لهم إن الله غفور الرحيم. جاء <تصفيق> كاتك من جحر مكان بسرتون كبريتيا لا ذل قعدة ذل محرم رجب أوها والجارني بيمانشين بوجن لهرش وادستان ليانجيربو ياخذ بديل بيان غرين سنور دانين بو تالا شين أروها كمينو بو سان لهاموش وينيتشي لباردا بو ځاګر پښ اوې دستي ای ویان بغاټه کردو وازیان هینا لوکاریان کردو زکات یان وازیان له هینو ریان بو چول بکن چون کبراسي خدا له خوشبو دلوفانه اگر راز بکن خو اگر براسي شان نبيت ایوه هر حسابي روا لطبکن وان احد من المشركين استجارك فاجره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ادلغهما امنه ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون. خو اگر کسی اگ لها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر ای ایمان دار او توش پنای بده حتا جوی لفرموده که خدا قرآن ده بید پاشان بگه نبوشوینی دیویتو مالو جانو جاني تيادا پارز راوا ام مهربانی اللبر اویا اوانا کسانی کن نازانن خدا ناسي چیه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 چون پیمان دا بید بو هاول گران اوانهی که چندها جار پیمان دا شینن لای خدا و لای پیغمبر پیمان نا بید جگل لوانهی که لپال مزگو حرام و کعبه دا پیمان تان لگل یان دا مور کرد اوان پا بندو راسو دروز بن لسر پیمان اکیان بران بر ایوا، اووا ایوش پا بندو راسو روان بن بویان چونک براسی خدا پا رسکارانی خوش دا بید. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنبه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون <تصفيق> بدمو زاریا راضیتند کن دلکانیشان دجو بهزارن لواکا بدم دیلن دجیر راجرت نی پیمان کهانن زور بشیان لسنور درتونو پیمانش کهانن اشتر او بآیات الله ثمنا قلیلا ثمنا قلیلا فصدو عا سبیله اینهم ساء ما کانو یعملون او ولګرنرخ کان بؤه ته کانی خدای ګوره دانناوه او انا بؤه ته کانی خدا پاره او د چی کمی دنيای هن کريو ګور يانوه ا ته کانی خدای ان ګوريو وبنرخ چی هرزانو انځه پښتون شان هلکر لري ګي خدا ريګري خلچي شان له او خدای نناسانه ناپسن بو او کارو کردوي کديان کردو ان جامي لا يرقبون في مؤمن الا وناذم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَنَدْر باري هيج امان داركس نوري خزم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون جایگزته وابکن و پشیمانی در بر نون نیا جکانیان انجام بدند و زکات لمالوسا مانیان درکن. آوا برای دینی ایوان. ای میش فرمان کان روند کین و بوقسانک کدیزانن. و اینک تو ایمانهم بعد عهدهم و طعنو فی دینیم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يتهون. خو جروانة فيمان كان ين بششانن للدواي بستني وقال توتانة وتشريان لا آينو برنامجة تان دا وابد زن جندجي سراني كفر براس دي أوان هيد فيمان يشان نيا بوأوي كول بدنو وازد بباوريخ خوين بهينن. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مره اتخشونهم فالله أحق أن ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين اي امانداران بجنگن دشي بباوران او خدايا بدستي ايوه سزاينداداتو سرشورو خجالت ياندکاتو ايوه بسر يانداد سردخات سيني گروي اماندارانيش گشادو آسو ددکاتو دلو درونيان ساريش دکات چون کاتی که که مکا که افرکانی و زور آزارو اشکنزی ایماندارانیان دادو به بزیانه هندی چین شهید کردن و یدهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم هرچی آزارو کینش هی لدلی ایمانداران در لای بباتو نی هیلید خدای گورش پشیمانی لو کسا وردگرید ک خوی دیوی تو شایسته یا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 والله خبير بما تعملون أي إمان داران آیا وابو واتن دزاني هروا واسن لدهندرد به کرنوا لكاتك دهشتا خدا داري نخستوا اواني جهاد يان کردوا و تيكو شاون لأي وو جگل لخدا و پیغمبر كيو إمان داران کساني تريان نكردوا بجي متمان و رازون هيني خوين خداش هميشه آقادار به وو کارو کردوا ني كأنجامي دادان هم الراس دركونو بين الرو ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون شیا و شایستن نبود بون مشرکوها والگران کم از جو تکانی خدا آوا دان بکنوا لکات اگر خویان شایتنا لسر خویان که بی باورن آوانه همه کارو کرده و کانیان بینرخو پود صلب و تو آوان لنا و آگری دو مساجد الله من آمن بالله و الآخر و الصلاة وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ خدا بخدا کبابو ریب تیب با خداو هناو نياشکاني بساتي انجام داو زكاتشي لمالو ساماني دركردو ل كسج نترساد جگل خداي بالادست جا امدا او جور كسان لريزي موي كراوان دابن. آجعلتم سقايت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن كمن آمَنَ بالله واليوم الْآخِرِ وَجَاهَدَ في سبيل الله لا يستوون عِنْدَ الله والله لا يهدي القوم الظالمين. <تصفيق> او دو دسته وغ يغ نينو لغ آزدانين للاي خدا خداي غورش هداية الرنموئي قومي استمكار نادات الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أولئك و كباز هل اوان السرفرازو بختورن يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم جاوانا پر وردگاريان مجدية عندداته بالرحمة ومهرباني تايبتي للاين خويوا هاوري لغل رزاماً ديو خوشنو ديو بحشتو باخي بيش شمار لكاتك دا بو اوان هي لو بحشت ناز و نعمة نبراوة كابش کشيان دا کريت خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم لهم انكاد دا لو بحشت دا بو هميشو بردوام جان دا بنسر براسي خداي بخشن يا الشَّيْءَ الذين أَسْنُورِ لا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ, إن اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ایو کسانی باورتن هنوا، با و با پیرانو برای کانتان مکنپشتی وانو اگر وان بی باوریان خوش ویستو حالیان بسر ایمانو باور دا، هرکس لعی و پشت با وان ببستی تو خوشی بین قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال واموال اقترفتموها وتجارة وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن تظنونها احب إليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أي محمد بيان بلاي اگر باو باپيرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاو سرانتانو عشرتو حوزتانو مالو سامانه که با دستان هنوا یا خود بازرگان یک دا ترسن که شکانو ببازاری روی تیب کاتو خانو برو کوشکو تلاریک که حزدکن لیتان تیگ نچه تو دل خوشن پی لا تان خوش ویسترون نازدار تر بید لخداو پیغمبر کیو جهادو تیگوشان لپناو ربازی او ذات دا دا اوت شا وروان بن اتاخ خداي غور دد بفرمانكان ياو تورتان ليداسينيد خداي پروردگار ايش بدايه رن موي قومي ياخي ولا سنور درتشونادا لقد نصركم الله في مواطن كثيرا ويوم حنين ويوم حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فلم تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمْ مَوَلَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ سوئن بیگمان لزور کاته سرسامی جابینیتان او زوریا هیڅ فریاتا نکوتو بینیازی نکردن زویش چندفراوان لیتان هاتوی یکو تنگ بووا لو ودوا همو پشتان هلقردو راتان کړه ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا واندانیکە جەزەکە فیرین پاشان خدای گەورە ئارامی و ئاسوودایی دابزان لە دا سەر پێخەمبەکەی و سەرئیمانداران و سەربازانێکی دابەزان کە نەتان سزای ئەوانشیدا کە بێ با اوشي سزا وپا داشي بيبا ورانا اما ينتو الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور الغفور الرحيم ان جدوي او خداي گورل هركسي كابيه ويتو شاي استبيت توبه پشيمان يردگرت خدا لي خوش بو مهربان يا ايها الذين امنوا ان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 چاک بزانن کم مشریک و هاول گران ناپخت و پیسن، ایتر لمسالیان بدوان نابید نزیچی مزگوتی حرام کعبه پیروز بکوون. خو اگر درسن له و نداری و بی بازاری او بزن کل آینده دا خدای گوره لفضل و بخشنده ای خوی دولمنتان دکاد، هر کاتیک بیاوید، سامانی نوت و کانزا کان بشیکن لو مجدیا.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 حتى يعط الجزية عن يد وهم صاغرون أي إيمان داران دشئ أوانيك باب وري الرأس درسيا بخداو برجي قيامد نيو أوشتن أي خداو بيا خم بركة بحرامي أن دانهاوا بحرامي نازنوا في ديني حق نابن لو أنيك كتابيان بدراء ولا جو بجنگن بجنغن هتاو كاتي بناتاري بعد بياش كج بدولة إسلام دكن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 قالت لهم الله أن يفقهون. جل <تصفيق> كوتيان عزير كري خدايا. جاور كانش وتيان مسيح كري خدايا. أأبختان النابج جاء نقصي أوانو. بدم ديلانو ليتي ناقن. بيرج ناقنو. تي ناقفكرين. أو جفتاريان لا سيكرنوي أوانة كبيشتر بيبا وربون. لو ده كدانود فريش كان كشي خدان. دك بكوشت خدا لنا ويان بريد. أخرم بختان النا روايات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 سبحانه عما يشركون قولوا يقولون حاخام و قشكاني خوان كردوتا پروردگاري خوان لجاتي خدا ملکسو فرمان برداريان وانش باعرزي خوان شتين بو حلاليان دكن. اروها مسيحي كر مريميش بكر خدا دزانن لكاتك دا كفرمانيان پیاندرا و جگل لپرسني تاك خدايك باقمان جگل و ذات خدايشي ترنية فَأَشْعَلَ بِقَلْبِهِ وَاستَايش بو أوزاتيا كاونا فامانا ها ولي بو بريارددن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وانا بو بيربا وربوتشانا و انا ود نورو عيني خدا بقالي دميان بو كوجان نو خاموشيبكن بلهم خياليان خواه خدا ناها ليد آواتيان بيت ديو هيتش تيشي تري ناويد جگل لون بيت آينو نوري خوي سربخاتو نوري خوي توابكاتو دري بخات هرچند کافرو بباوران پيس غلطو دل تنگ بن هو الذي أرسل رسوله بالهدا و الحق ليظهره على الدين كلهي ولو كره المشركون هر روزات باید پیغمبر که هاوره لگال هدایتو رن میوه آینه راسو در روز در روان کردو تا سری بخاد بسر همو برنامو آینه كاني ترده هر دم مشركو و ها ول جرآن پی سغلتو دلتانگ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين الذَّهَبَ الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم أيوكا ساني باورتان ساک بزنن که زوربی حاخامو مالو مکانی جو قشی گاوران مالو سامانی خلچی بنا حق دخون، بر حلستی ریبازو آینی خدا دکن، جاوانی جا کالتون و زیو کودکن و قایمی دکنو، لپی ناوی ریبازی خدا داو بور زمان دی او نای بخشن و مجدی سزایی چی پر ایشیان بداره،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 او سزا سخت ل روزگرد او پار اوسامانه کویان کرد و تو ل دو و او ناوتاو ل تنیش تو پشتیانی پیدا خ دکریت این جا پیان اما اوسامانه ی ک کوتان دکر دو بوقوتان دبیش این سزا کو دکر دو. این عدّة الشهور عدّ الله 12 عشر شهرا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 وَقَاتِلُوا المشركين كَافَّةً كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين. كان <تصفيق> المحفوظ هر لو رجو که آسمانه کانو زوید دروس کدو تور مان جی بحرام داناوه و تا جنگ چی دان نابد برپا بیت هر اوه آینو برنامه راستو دروس کوابو لو مان گانه استم له خوتان مکنو جنگ برپا مکن بلکوت نه ه دجی مشرکان شرانجیز هموتان بجنگن بگشتی هر وکو اووان دجی ایوه د جنگن بگشتی ان جابش زانن ک خدا یارو یاوریو کسانیا کلید ترسنو پاریس کارن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 زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين براستي دوخصنو دسكاري كرنيه ومانغاني كا جنگتان دا حراما وقاتي چي تر سرکشي وروسوني چي زياتر اللا كفرو خداننا سيدا واني كا ببروابونو پي گم راد کرين ساليك او دسكارية بحلال دادنينو ساليكيش بحرام بو اوي او مانغانا ريق بكوون لقل جماري او مانغاني كا خدا حرامي کردون بمجورا اوي خدا حرامي كرد بو حلاليان دكرد اوانا کردارن ناپس اندكاني خويا لا جوان كرابو. خداش هدايتو رينمو اي هوزي بباورن ناكات يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله افتاقلتم الى الارض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيوك ساني إيمان باورتن هنوا. او با چی کاتیک پیتان دو ترد را پرنو آماده بنو هی رش برن لپیناوی آینی خدا دا دجیو خدا نناسانی که خویان آماده کردو، با کجان نوی نوری خدا او لشتان داده دلکن دلکین بزویدو زمین جیر دبن البته ام بانگوازا هر کاتیک للاین سر و دانو بر را پیکرا و بر یاردرا که هل قلاوی ناو کوملگی ایمان دارانو از منی سالها جهادو خباتی ج دبيت لا لا ينهمو امان دارا نوا في الربي بكري اي بجاني دنيا بكرين تري دزانن لجاني النبراوي قيامت لبهشتي برين بيغمان جاني دنيا ببرا ورد لجل جاني بر شادي قيامت ذا زور زور كم تمنو كم خوشيه إلا تثروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أقربوا الجهاد رانا برهود أزبكار نبى أو سزايشي زور بإيش تنددا تو كسانشيت ردهينة تكايا واللقي ونبت ايوه بتوانن هيت زر و زيان ايق بخدا بغيانن بنا چون تان بدم بانگوازي خداوه بلکو نا فرمانيو دنیا پرستي هر زيان لخوتان داد خداش هميشا بسر هموش تيگ داد صلاة داره إلا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه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 اگر او پس جيری پیغمبر نکنو یارمتی ندن، او براستی خدا پس جيری کردو سریخ است، کاتگ اوانه بباور بون در یان کرد لشاری مکو، يشگ بو لو دو کسا کاتگ هر دو چان لناو اشکوتک دابون، کاتگ بباور رکان گیش بوند دورو بری اشکوتکا ابو بکری هاولی خمیله هاد، پیغمبرش دل دای و پیود، خفد مخو، دل نیاب خدا من لگلاد، او سایتر خدا سودیو آرامی خوئی دابازان بزند سریو پس جیریو بهی کرد بسربازان یک ک ای ون نتان دبینینو برنامه او آینی به باور رانی رسوا تریکرت برنامه او آینی خداش همیشه برزو بلند خداش همیشه به علاوه ستودانه این فی روخ فثا ثو وثقالو وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أي إمان هرکاتیک داوکران با غزل لانس هرکرده ات یه چیمت مانپیک را ووا، ایوا بتسه سانجینو بسوار و پیاده تنوا، راپرنو آمدبنو، تیکوشان بکند با مالو سامانو جیانتان، لپینایی خدایدا، وتشاگ تربوتانه گر ایوا بزنن، تیابن. لو کان عرض قریب و سفر قاصدالت تبعوک ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أجر غزاي تبوك داس كوت يشي بوايا يا سفر يشي مام نا بوايا او دور وكان شو نتدكوتن بلا مر دورو دور وبرميه نتبو أو زحمة. جالب و دواد دینو سوین بزاتی خدا دخون دلن اگر بمان تو آن یا اول لگل ای ود درد سوینودهاتی بو غذا او آن بور رفتارو درویانه خوی انتیادا بن خداج دساند بر راستی او آن دروزنن عاف اللّه عنك لِما أذِنَ لَهم حتّى يتبين لك الذين صدقوا وتعلّمَ الكاذبين خدا لد خوش بید ای پیغمبر با مولت دانه نده با مولتیان بدیتی حتی بتع چی بود دربکه و چه راست و باور دامز روا چه جدروز نو لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأمفسهم والله عليم بالمتقين بلا مواني باوريان بخداو بالروجي دوايها مولا تدلنا اخوازن خونا دزنا ولا جهاد ولا غزا تنك امدا مالو سامانو جانيان بخت بكن لبين اوي خدا ده خداش زناي بخا وان تقواو باريس كارن انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فهم في ريبهم يترددون ضن درون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعود مع القاعدين اگر درو راني بيان يستا درچن بو غزا او خويا ان بو احمد ذكر بلامن خودا تشلاشين نوان دنو درچوني اواني نويست چونك درو درو النخوجب لبروسستي كرنو لشي قرس كردن بيان اوترا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين او انا اگر درت شنه اولن او تاندا بناه هیتشان بو زیاد نه دخر بهج گل استینه بیت لا اشوب جریشونی زیاتریان لدس نه دهاتو دسی اندکر بچر پو چابلن او دگران بو دوزینه و کلینک باواتی اشوب هالجرساندن لنی وان تاندا کسانه شش هنلنی او جویان بو دگرن خداش چاګ اگر دار به کارو کردو کاران لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حتى جَاءَ الحق وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ او دا دا برپابكنو لكاتك دعوان هميشة صغلطن ببايداري إسلام ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لو دور ربية شاوروانا كسانك هن كدلين مورتم بدوتو شي غناهو سربيتي مكه ببيانو اي اويل غزاده لو انا يتوشي غناهو هربيت لحالك داو جوراك سنابا تشاك بيزانن كلا غناهو تاوان داروتون بيغمان دوزخيش غماروي بي با وراني داو روز كاربونيان استما ان تصبك حسنه انت وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُو قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّو وَهُمْ فَرِحُونَ أي پیغمبر اگر خیرو چاکه یکی توش بید اوه اوان پی دل تنگو سغلت دبن خو اگر بلاو نخوش یکی توش بید اوه دلین ایمه خو من من وشان باش من کرد نا چون با جنگ پیش بینی اما او سا پشت حال دکن لکاتیک دا اوان دلخوش و شادمانم قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا وعل الله فليتوکل المؤمنون ای پیغمبر توش بله هر جیز لوه زیادر من با پیش و توش من نایت جگر لوهی خدا بای نوسیوین هر چیز با من پیش دید هر خیر با من. او ذاته همیشه یارو یارو پشتیوان مانا دبایی من داران هر پشت باو خدای ببستن قل هل تربصون بنا ایلا احد الحسنیین ونحن نحنو بكم بکم يصيبكم الله اللہ من عنده بی من عنده أو بايدينا فتربصون إن معكم متربصون. بدور وكانوا بباوران بله. أيأ ولا يتشج لودو سرنجام تساق <تصفيق> الزياتر تاوراني تيمان بوداكن. لكاتك دا هردوشان تاكنو آواتيان بودا خوازن. كا يان سركوتنا يان شهيد بون. یمش همیشه تاوره ود کن خدا یکوره بالاوس زایچی تای بته خویت ان بسارد بباریند یان بداسیه متوشی شکستیون ببن دیت و خویت ان ملاس بدن و تاوره ابن دا تاوره این قل أفقو قو عن أوكره اللي يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين بذور وكان كادان مد لما البخشين خويا مشار نوا بلا هرشي دبا خشن برا زامندي يان هر جيز لي تنور ناجيرت تنك براسي ايوا كسان ني شي گناه بارو با وردان أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا, ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون هر بو يج او اي كاده بخشن لانور ناجيرت سنكا اوانا باور ين بخدا و ببيغمبركي نيو نا ينبون بلش بباري و تنبالي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون اي بياخمبر أي اي نمالو سامانو ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزنید، چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا تویشی بالا و سزايان بکات مالو سامانو نویان و جانیان دربید لکات اقدا کاآن به باورن. بالله، این هم لمنک هم منک، ولكن هم قومی بخدا دخون كبراسي لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا ولا إليه وهم يجمعون هو ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسقطون هيا نتا نوتشرلتو دداد لدى بشكرني الزكاه ودسكودا بروباغندا دكاتك قوايا عداله دادي تدانية جاؤوا انا اجر باشان بدريت رازين اجر بيابش بكري لي اوخيرا اوان رقحل دغرنو كين لسينه ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون خواعدون راضی بنا یبو باشه خدا بنصیبی کردنو به غمبار پی بخشیونو بدلبیان و تا یا خدا من بسه کلمان راضی هر پیمان دبخشید لفظ لوزیاد رزی خوی به غمبار کشیل لوايد دستی دکید پیمان دبخشید برای اما آواتو بولاي خداو بدست هنانی رزامندی او او پاداشتی هردو جهانیان بو خویان مسوجرد کرد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلثة قلوبهم وفير قاب وفير قاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بغمان زكاة تنها بو هجارو ندارانو او کساني که کارمندن بسر بو مسلمانان نویاني که هشتا ایمان زجير نبول دليان دو بو ازاد کرنی کوئ لکانو بو یارمتی دانی قرز دار کانو بو گهاندنی آینی خدا هر بواره که خزمت ببانگواز اسلام بکاتو آینی خدا برو پیشو سرکوتن بباد الوهاب و أوربوارانش كباريان لدبرتو ندارد كون دابش کرني زكاة بوشي ويا فرز للاين خداوا لگردني ايمان داران دا خداش زانا و دانايا لسامان بخشينو فرز کردني زكاة دا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عندما تترل دور وكان أولا نفع من آزار دلی پیغمبر بوي كدلين محمد جو ابو دغريت كزدگرد پیان بلے جو ابستی خیر بوتان باوری بتوی بخداها باوري برازغوي امداراني شهي رحمتي شبوانتان كباوري هناوا بلام اواني ازاري بيغمبري خدا ددن سزا يشي با ايش بويان اماديه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين وركان يعلموا انه من الله ورسوله له فان له نار جهنم <تكلم> خالدا فيها ذلك الخزي العظيم مغرواننا زاننا وكسا يكاد جاءتي خداو بيغم بركي بكاد او براستي اغريدو زغبشيتي بوي اماديا هوري لجلجان النبرا وجده ا اوري سواهي وخزالت يشي زور غوريا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دور وكان دترسن لو يسورة إجدابا السريان بيان خدا بو ختانو بو خلصيش. ولئن سألتهم لا يقولون كنا نخوض ونلعب. قلل أبي الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون. كاتيكتو <تصفيق> أي بيا غمبر. جيان آجاه دار دبيتو ليان برسيد أو خريشيتين دلن. برسية امتنها جمو آية ايوه بخداه ايهه فرمانكاني بركي غلطت لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب, نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين يتربي كان مكان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 نس الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون دور وكان لبيعوانو لجنان سر بيكترنو يكن لم رفتارا ندا فرمان بقناه خراپو تاوان ددنو قدغي خيرو تشاكدكنو دستيان دنو قينان مالو سامان بشي كزنادن اوانا خدايا فراموش کردوا خداش اواني پشجو خستوا. براسي دور وكان هر خويا يا خيو.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 كبردوام ونمرنت ييدا ودوز خيان بس وكالا بقت بالايو خدال نفرتي لي كردونو سزاي بردوام مش بشيانو بويان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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اي واش ايبي باوران وكوبباورانا لبج اي وداب كوان لا اي وبه يستربون مالو من كهيان بو رايان بوارد راتان بوارد خوتان آ اونا هموکارو کرده وی چان پو تلبوت نهاد لدنیا وقیا مده هر خویان رنز بخسارن. آلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤَثِّفِكَاتِ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيا أوانا هوالي قرنجي قوم كاني بيشخوايان بي النقيشتها بتاعبتي قومي نوح وعادو ثمود قومي إبراهيم ونشتجئ كاني مديان قومي شعيب هلوها الرفتار نزم بيالروشتكان قومي لوت جهم و انا و انا بي گمبرکانيان بل گون نشانی اشکران بو هنان جبرسی و نه خدا استمیلی کردبن بلکو اوان خویان استمیان ل خویان ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لولا شو داران دارن لبيوانو لا أفرتان هندشان خوش ويستو بشجيرو هاوكاري يكترم كامش سفتيانا فرمان بچا قد غلخ را پدکنو نیجا کان ان بچا چی ان جام جوی را فرمان برداري خدا پیغمبر کی دکن اوانا لا ایندا خدا الرحمیان پدکاتو سوزید بیت بویان براستی خدا بهرا دستو دنايا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. خديج ورب بلني دواب إيمان داران لبيوان لا آفرتان بويك باخ كاني باهششيان بيد بقشيد كتندها روار بجير درخت كاني دا دروات وجاريا ببردم كوشك كاني اندا هاوري لقال جاني همي شيء هر وها چند هاد جگور رگو کوش کتلاری خوش و رازعوی تای بتیل لناو باقی ترو پری عدن دا لگل رزاماندی خدای جور دا کلا همون ناز نعمت کان بنرخترو رخت ترو خوی صرف راز چیزور جور او بی اندازه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وَنَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أي يا غمبر دجي كافر ودور وكان بجنقوت يبكوشو تندوتيج بلا سريان وانا سرنجامو منزل جان دو زخه اي سرنجام يشي خراب وناشرين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم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 وَمَا لهم في الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ دور وكن، سوين بخدا دخون كاق سيچين نابجان نکردوا کسی سوين بخدا براسي عوانت درودكن. دكن قفتاري گفتاري کفرو بباور ريحات بدم يانده دواي مسلمان بون یان بباور بونوا خريچی پیلانو نقشه بون بلان بویا نلو وبي پی نگه اشتن پیغمبر بو صل الله عليه وسلم هيتش تيك اواني تورن نكردوه تنها اوانا بيد خداو پیغم بركي امان دارانيان دولمان دو ور کرد لفضلو زياد الرزي خوي جاودو دوروانا اگر توبب کنو لرفتاري نادروسيان پاشگز ببنوا او اتشاك ترب بوين خو اگر پشت حل کنو هر خريچي نخشو پیلان بن او بيگو من خدا سزای وازاريان داد لدنیاو قيامت دا کسي جيارو یاورو پشتیوانيان نابيد لزويدا ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لدر وكان كسانك هنكا بيمانو باليني بخدا داو سوان بخدا اگر خدا مالو سامانو داريمان بي بخشت براستي زكاتو خيري لديكينو بيگمان كساني ساني چاكو خواناسجدد بين لَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بخلو به وتولوهم معرضون. لا كاتك خدال لفضل بركة خوي بدانو بهرا وري كردن. أوان رزيليان تدا كردو بجت ين لبلاينك يانكر. لا كاتك ذاك أوان پيمان بجت هالكرن. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القونا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما و وبما كانوا يكذبون. <تصفيق> چونکنا فرمانيو سربيچان كردوا لو بلايني كدايان بخداو بهي او شوا كدرويان د كرد الم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب ما گرايا وان نياندا ساني براسي خدای گورا اگا دار بنهنيو سپو سرتيان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 او به باور نیکا پلار دگرند اویمان داره نیکا زیادا وقتش نخر کردند دا به ویستی خویان در رگی خواهد او پلارجله ایمان دارنی هزار دگرند که بیات گل رنگی شانی خویان هیچی تریان دز نکهید انجا هر گالت شم پیدا کن اوانه خدا تو لعنت دسینه تو رسواهان دکاد باهوی او گالت کردن آنوا سزاای بهش استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهد القوم الفاسقين أي پغمبر دعوة لخوشبون بو او دروان بكيت یا دعوة لخوشبون يان بو نكيت تن زارش دعوة خدا هر جیز لئن خوش نابیت و چون که براستی با وریان بخداو پیغمبرکی نبو خوداش هدایت رن موی کسانی گناهکار و لس نور ناکات تاریخ المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكريم ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تافروا في الحر قلنا نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حر لَوْ كانوا يفقهون. دور وكان که بجهل لنا و مدينة داشاد من بون بدا نشتن یانو دعا غمبرو نچون بو غزا حزيان نكر جهادو تيکوشان بخوانو مال ناوی خدا دا بکنو با ایمان داران یان ود لم گرما اي محمد پهان بله اگري دو زخبت انترو بهسره لگرمیده اگر تيبگن و بیرو هشيان بخانه کر فليضحكو قليلا وليبكو كثيرا جزاء بما كانو يكسبون جوازيان لبهن با کمه اك پيب کنن لدنیا دو دبت زور بگرین لقيا مده لپاداشتی او کارو کردوه دیکن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 ای پیامبر، جاگر خدا لغزای تبوق توی گرند و بوم دینه، پشان دستیک لودو رو دنیا پرستانه مالاتیان لی خواستید تا لعین دادا بچداری غذا بکنود دربطن لگل اودا، او توش پیان بله. ایتر هر چیز لگل منده در نات نو، هر چیز نابد لگل منده بجنگن دش بدوجمن، چون ک ایوا لسرت او راضی بون نهاتن. دا ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون <تصفيق> چنکا براسی او انا با وریان بخ خداو بپیغمبرکای نبو مرديشن لکاتق دل الدين درتوبون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعدله بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون مالو سامانو و انسر صامد نکاد باباشان بزانی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 استأذنك أول منهم وقالوا درنانكم مع القاعدين كاتشيش سورتك لقرآن دابزن ريتو داوايان لبكاد كباور بخدا بهن نو لقل پيغمبركي داد جهاد بكنو تيبكوشنو بطن بو غزا او دا صلاة دارو سرما دار كان ين لدور وكان مولطد لدخوازنو دالين وازم اللي بينا تالق قلبك وتودانش وكان دابين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون او بنو بيوانا رازب كلقبي رجنان دابنو منو ضليان موري بسردان رابو او جهاد لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولائك لهم الخيرات واولائك هم المفلحون بلان جهاد تكوشان ين كردوا بوچ اسپاندني عيني خدا به مالو سامان و جان يانوا اوانه و خوشي هه بشيانوا اوانه سرفراز و سربرزو رزگارن اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم او وقت آورن ه خدا تندها باخی به هشتی با،اما دکردون ک تندها ربار، به چر درخت کانی و بردم کش کانید در وات. ها او سرند زامه، سر کوتنه، سر فرازی چی المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم لكاتي غزايت بوكدا با كان كرن ليبان شيناني عرب هات نخزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بووي مولتان بدريت كان نشن بوجهات اروها او نشك دريان ل الخداو بيغمبر كي دا ذكرت دان شنو بش داري غزا كان نكرت او اني كبيبا وربون لنا او انا دال لا اين ددا سزايشي بر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 لاوازو نخوشو او انشي کخرجان دزنا کويت هیڅ گناهو غلیچیان لسرنیه لبجدار نکرنی غزاده کاتیک دلصوز بن بو خدا او پیغمبرکۍ لسراو چاکه خوازو پاکانه هېج جورې غلیو رخنهګنيه خدا ګورلې خوښ بو مهربان شه ولا علی الذین اذا ما اتو کتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون أرواح قليل رخننية لسر وكساني كدين بولايتو بو أوي والاغي سواريان بو پيداب كيتو بيان بو جهاد توش داليت هيت شغنابم تابتان دمي بو سواري اتربنا عميدي قران وو تاويان فرميس شلي درجا لخفت دا أسريني لدباري تونك هيت شغنابن ببخشنو خرجي بكن لپناوي خواده لغزاد إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بل كتنها قليل رحنا لسروانيك كمولات لدخوزنو خودة دزنوا لكاتذك دولمندو دزرويشتوشن رازین لقل پیرج نانو پکوتوان دابنو نوا خدا جمورین نوا بصر دلیان دا بایا آوانا نازان خیر لشیدا. اعتذرون اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذرون لانؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 خدا ش هغه د لهمو حواله حل کوتو گفتار نیتیکتان لاینده خدا او پیغمبرکې کارو کردو ته اندبینن لسر کفر د نویا خود پشیمان دب نووا پشان دب رنو بوله یو زاتی ک زانا او اگای په نهان کارو کردوی کدی کن سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون كي وقرانوالغذاب بولايان سنتان بودخون بخدا بو اوي وازيان لبهن نو سرزنشتيا نكن جايا وجوازيان لبهن نو پشتيا تيبكن براسي اوانا دلو درون بيسن شوانو ديجا عندو زخه ل 11 يوم كارو كردوي كديان كيرت يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هرس وينتان بودخون تاليا رازي بنو تابوشان ليبكن هو غيري والراسي بن ليان هو درتشو الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر حدود ما الله على رسوله والله عليم حكيم زور بی عربک کوت شریوده لا عربش شار نشینکان دل رقتن لب آری دو رو یوا، چون ک دورن لسرتا و او، شایسترن آوسنورانه نزالن ک خدا ناردویتیا خوار و حلال و حرام خدا ی جورش ببندكاني. ومن الاعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم. دزانت <تصفيق>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 سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم لو عرب بيابان شينانا كسانيت ريان هيا كايمانوا با ورب خدا بروجيد ويدهن او اي خرج اذا كن ودي بخشن باتن دها هнгаوي نزيغ بونوي لاي خداي دادنينو بو اوي بهرمن بنلا چنداها دعاي خير بيغمبر صلى الله عليه وسلم اجا داربن براسي او بخشينا ما يصر فرازيو نزيقبونا ويانا لخداوه سر انجام خدا دن خات جيرساهي الرحمتيو براسي خدا ليخوجبو مهربانا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم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 خداي مهربان لوانی که پیش كوتنو یو کم کزبون ل اسلام بون او خدمت کرنی اسلام دا لكارواني کاروانی کوچ پشتیوانانو او پشتيوانان اوانی که بریکو پچیش وین یان کوتون رازی بو اوانی جلو رازی بو باخه کانی بهشت بو آماده کردون کچندها ربار بردم کوشک کانیو بجیر درخت کانی دا دروات هاو ریل لقلنا مریدا بو همیشه اشتیا ددم نو او سرنجاما سر کوتن چي زور گوریا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 لون آشنای دورو برتان هندی عربی بیابان نشینی دورو هنو هندی لدانشوانی شاری مدنی راحت لسر دورویو زرینگن لوباری تو ای پی غم بر ناین ناسید بالکو امتدن ناسین لامودوا نهر لدنیادا دو جار آزاری اندزین فاشان دبرینو بر او سزاوازار چی دجوار. و آخرون اعترفو خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم بجلوانا <تصفيق> كسانش ترجحن كدان بغناهو حلقانيان دادنينو كرداري چاكو كرداري خراپيشان تأكل کردوا امانا نزيك خدا توبان لور بگريت چونك براسي خدا لخوش بو مهربانا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 لهنده مال و او ایمان دارند از زکات خیر وربگره چون که دویتهای خواب کردن وی مال کهانو پا کردن وی ضلوع اگر مردیشن نیشجان لسربکه چون ک براسی دعای ما ایدل نیا یو آرامیه خداش همیشه بیسرو زانای. آلَمْ يَعْلَمُ ان الله هوا یقبل التوبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هوا التواب الرحیم آیا نیان زانی و که براسی خدا خوی توب قبول دکاد لبندکانی و همو خیرو صدقی چشان لیوردگریتو براسی خدا خوي توب ورگرو مهربانا وَقُلِ اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بَوْخَلْ قَبْلَي اوه هرچی دتوان اللّا كارو کردوا خدا كارو هروها پیغم برکشی آگا در که ایگل جیان دایا دوی وفاتیشی بو خدای گو آسانه آسان که نشانی بداد. هروها ایماندارانیش آسوارو در انجامی دبینند. پاشاندگرن رنو بولای او خدایی که زانای بنهینی و عاشکرا. او ساگا دردندکات لهم و او کارو کردوانی که انجامی دادند. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم قسانش ترجحن لبجه ما وكان انجامي کرده وياند دواخره وبا فرماني خدا ياند سزايا اندداد اگر بردوان بن لسر دو روئي یا خود توبه اگر پشیمان بن خداي گورش همي زانا و دانايا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بَيْنَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ودورواني كمزگوتيا شان دروس کرد لبر زرردان وبلو کردن وي بباوري و دو برشي برپا کردن لنه وان ايمان داران دو بو تاوروان کردن هاتنی او کساني که پیشتر دجمناتي و زن جاندجي خدا و پیغمبر كيدة کردو بيگو من سوين دخون که اما تنها مبسمان تاكب ووا لا لا تقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين هر جیز لو مزگوط دار راموست بانویش کردن، چون که براستی مزگوط یک شایسته که تو تی ایده بوستید بانویش بو کردن، تی ایده که هر لیکم روشوال سربنسینهی تقوه و خدا ناسی دروس کردن، چون که لو مزگوط چن که مردی تی ادایا که زور حزدکن خویان خویان خویان را بگرن، لدارون و روالت دار، بر دوام اوانه خوش دوید که خویان پاگ را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 جا آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینه تقوه و لخدا ترسان دروس کرده بیتو رزامندی خدای ما بزبیت چاک تیرا یا خداو کسی مزگوت شوینو برنامو کاری لسر لیواری کندالانی چی بهز و روخاو دا مزرانده بیت انجا لگل خویده ناو آگری دو زخوا خدای گورش رینموی او دستستم کارا ناكات. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أو بنائي دور وكان دروس ينكرت بردوام هو يجمعن زياد دل روشي لدلياندا هتاو كاتيك كا دلياندا بصريتو دمرن بيجمعن خدا زانايا ببلاني دور وكان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 براسی پروردگار چی بخشنده هر خوې بخشي نه جان و مال و سامانه کته او ما مرداکاد لګل ایمان داران دا نرخی چی ناب راوا نرخی چی زور گوريبو بريارداو کاته لپیناوی او دادی بخشن او نه د جنگل لپیناوی ائینی خدا دا دښمنانی ائینی خدا د کوجن لګورپانی جنگ دا یان د کوجرینو شهید دکرین او پاداشته بله نه براسی لسر خدايو باسکرا ولتوراتو انجيل قران دا ز چه هی بقدر خدا بوفا و با مکبد با جبهه کر نی بلنکانی کوات زور دل بن بوماملهای ک انجام تان داوو بوفروش نوکری نی کلا هر آواش سرفرازیو سرکوت نی نب راوو بی سنور. الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف ونهون عن المُنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جوانة وما ماليا دكان. پيشتر بمسی فدا پیروزانه رازان دوتوا. تو بکارنو لهالکانیان پشیمانن. خو آپرستن له همو هلسو کوتیان ده. سپاز گزارن لهمو نازو نعمتیک گروکن لسر زویده اندیشو بیرو هوش بکردهنن با بیر کرنوال و نورو دورو بر سجده برو کرنوش برو نویش خوینن فرمان درن بهمو چاکه یک قدغی خراپو همو نادرستیک دکنو پار زرن باسنور کانی خداو قدغ کراو کانی إن جاء مجذب دب إيمان دارن أواني أوس فتان اللخويا عن دهن ندي. ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بو پیغمبر اوانی خبا وریان هینا و روانه داویلی خوش بن ولگران بکن هر چند خزمین نزیچ شبن دوی اویک بویان رون بو تو کبرا سی اوانه نشته جیدو بهوی بدین نیو تاوانو گناه استغفار ابراهیم ل ابیه عن موعده وعدها فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ جاداوية لخوش بوني إبراهيم بو باوچی لبربلينه بو کپی دابو کاتیک بویدر کود براسی باوچی دجمنی خدايا ایتر خوی لبری کرد براسي ابراهيم زور بسوزو دل نرمبو زور خا ون وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ارجيس خدا كسان گمرناكه دوي اوي كهدايته داون اتابو ينرنك توكدبت لچي خوين بپاريزن براستي خدا به هموشتك زنه ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير براستی هر بو خدای خاوندار ایت آسمانکان او زوی او خدای چې انده بخشیتو مردن شپږده هینت هر چیز چې قله خدای کست اندزنا که یار او یا ورتان بیتو پشتوانی تان لبکات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره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 اوانی کشونی پیغمبر کوتن لکاتی سغلتی وتن گانده لغزای تبوک ده. دوی اوی که خریگ بو دلی دسته چیان لخشت بزیتو به زاری دربرد. لوا دوالتاو بو پشمانی قبول کرد. تونک برآزی او پروردگاره با مهربانه لقلیان ده. وعلَّ الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت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 ارو هاتو به اوسی کساشی ورگر کلا غزای تبوک دوا خرند. دوای اوی که زوی چند دفره وان لیان بون. دل نیاشون که هیچ پناهی خدا بیان پارزد. جگل اوی بدنا پناه اوزات ها پاشان تو تا تو باب خدا تو با ورگرو مهربانه. لغزای تبوک داسیان له اولان به هیچ بیان یک خویان لا کعبی کری مالکو مراری کری ربيعو. هلالي كوري أمية كاتيك بيعن بارسال الله عليه وسلم جرايو دور وكان دهاتنو هريك ببيان يك با كان يذكرت بلام أوسى إيمان داره هيتبيان يتشان نبو دانيا بحالي خويا دانا بيعن بريش الله عليه وسلم فرماني دا اكا كس قسان لقل دان نكاتو دا بيد نسن بلاي خيزانة كانيان دا ام تميكرنش پانزاش شوي خايند يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين اي اواني ايمانو باورتان هنا وان لخ خدا بترسنو پارس كاربن هول بدن هميشا لقل راز گوينو رازتان دابن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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين روان ابو دانشتواني مدينه وبان نشيناني دور بريد وابكون لجهاد وغزا لخدمه بيغمبري خدا دا خوين خوشتر بياد لو زونکه آب برآستی هیچ شنیتی او، ما بونو بُن و برستی چند توج ندهاد نپنایی خدا دا، بازایب تی او، نده تونه هیچ شنیکو پیان، نده خسته هیچ جایک، به باوران پی سغلت بنو، دستیان لهیز دشمنیک نده وشان، که نبیتهای آبی، با کارو کرده و چیت چاق بیان تو مرن کرد، برآستی خدا پاداش چیت چاق کاران، بازاین نداد. ولا ينفقون نفقته صغيرته ولا كبرته ولا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. نكريد. <تصفيق> تا خدا بچاكت و پاداشتی او کردوانیان بداتوا کدیان کرد المؤمنون لینفروا کان فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا ليَتَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ جارو ني هرچي ما دارن هي بجارك بتن بوغزا يان دای بوچی هر حضور دسته یک کسان نگن چون بو خندن تا شار زابن لا این تی بگنو فیر ببنو قوم کشان تی بگنو فریان بکن کات کگرانو بولا یم بووی اوان هو شار ببنوا خو بپاریزن ل گناهو خدا لخو نرانجینن یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غرضا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ أيواني باور تانهناوا بجن جندشي أو بباور راني كلية تنزك دبنوا بدور برتاندان نيازي شرف روشتني ينهيو با تندوتي جيو هيزو توانة تي دا بديبكن بجذان براسي خدا يا رو يا وري كارانا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 كيفية هذه الصورة باوري زياد كردوا جواني كباوريان هنابو اوان دي تر ايمان و بتوتر كردن اوانيش مجد بيكتر دادن درباري سر كوتنو خوشي هر دو جهان الذين في قلوبهم قُلُوبِهِم فزادتهم فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا رجسهم وماتوا وَمَاتُوا كافرون. كَافِرُونَ اوانا شيكا نخوشي بيديني و دور روحي لغاليان دايا او السرباري بيسي ونا بختي خويا ونديت صورتك بيسي ونا بختيان زياد دكات دجمرن لكاتك دا كبيبا ورن آیا دور کن نابنو نازنن براسی آن له موسالک داد جارک یعنی دو جرتاقید کرناو پیانو نقشیان در دکه تو سوکور سواد بن پس آن تو بن نکن و پشیمان ور نگرنو آن بیر نکنوا. و ما انزلت سوره نظر بعضیم ایل بعضی هل هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفطرون. كاتشيش سورة أجل قرآن دابا زنرا أو عن الصغلتن أو هندشي أنت ما شايف هندشي تري عندكن حس ذاكن زو أو شوية نتج بهالا بتسبي بإشارة دلن إذا لم يكن هناك أيضاً في إيمان داران؟ لن يجب أن يكون هناك أشياء ورشتن لذلك يجب أن يكون هناك أشياء ورشترون لأنه لا يجب أن يكون هناك أشياء ورشترون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اي خالچينا سوان بخودا بيغمان بيغمبريكتان بور روانكراوا كهر يچي كالا زور سخت بلا يوتوج بونتان بابلاو ناخوشي زور بتنگشتان ويو پروشل سرتان زور دل سوزي ماندارانو مهربانو دلوفان ابويان فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جكروانا لقل اوهمو دلسوزي ومهربان ييتودا هرپشت هلكنو جويت بونگرن او ايترتوبله من خدام بسيارو بس ياورم بيت كپش جيرو يارد درم بيت هيچ هر پش بوده بستم او ذاتش پر وردگاري گوره